يخرج من بين الصلب والترايب إنه على رجعه لقادر يومات بلا سراير يومات بلا سراير فما له من قوته ولا ناصر والسماء ذات الردع والأرض ذات الصدع إنه لقول فص وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا